Book two. 8 8 8 rime al oprostite Ma vira. Ma vira. Je sati, molim vas. Kem is min fadlik? Kem saa min fadlik? Khawala waam puno. Shukran jazeelan. Shukran jazeelan. jedan, je sat. innaha al-wahida. Inaha al-wahida. 2 susata انها الثانيه 3 susata <تصفح> بيت يه ساتي إنها الخامسة إنها الخامسة شاست يه ساتي إنها السادسة إنها السادسة سيدم يه ساتي إنها السابعة إنها السابعة أوسم يه ساتي إنها الثامنة إنها الثامنة ديفت يه ساتي إنها التاسعة إنها التاسعة, إنها التاسعة. ديست يه ساتي إنها العاشرة إنها العاشرة يدانعست يساتي إنها الحادية عشر إنها الحادية عشر دوانعست يساتي إنها الثانية عشر إنها الثانية عشر يدنى منوتا إما شزدسة سكوندي الدقيقة بها ستونة ثانية الدقيقة بها ستونة ثانية جيداً ساعت إما شزدسة منوطة الساعة بها ستونة دقيقة ساعه بها 60 دقيقه يدان دان إيما 20 و اليوم به 24 ساعه اليوم به 24 ساعه